تشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بلعة ضلال وكل ضلال في النار أوزان الثلاثين المزيد فيه ثمانية مجرد متأكل أوزانه كان يبأس كي انجل أقصير السرج معظيم وبارع حيكت تنبيهات دويدة سر أوزاني ثلاثي, أو ثلاثي مجرد دهبره <تصفيق> ثلاثي مجرد قياسي نبو سمعي يعني بس يعني قياسه مطارد يعني لسه شيء بشفه من تنبيهات وب باب تو كوكيت اما ثلاثي مزيد فيه اوزان مزيد اوام قياسينه هم يعني نسيجو كثير جدا وي الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثه اقسام سيجوره له سيقسم ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان وما زيد فيه ثلاثة احرف فغاية ما يبلغ الفعل يعني نهاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة يعني زوجين حرف فعل ششري خلاف الاسم أبيتوا أنا اسمه اسم حوت حرفش من هيا فإنه يبلغ بالزيادة سبعة لثقة للفعلي وخفة الاسم كما سأتي وكما سأتي بأسكاً ألا وكما سأتي بأسكاً لبره كاري قرسيتي وسوكيتي شنكاً بوشي فعر قصة واسم سوكا اشتقاقاتي زور اشتقاقاتي زور تصريفاتي زور ماضي مضارع عمر اسمي فاعل اسمي فغل هميلي كدري هندري اسمي آلة وزمان ووكا هميلي فعل دري هندري فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان أو يكيب حرفيتها زيادة كريح سيوزني هيا أفعل فعل فعل فعل الأول أفعل كأكرم من الإكرام أكرم يكرم إكراما وأولى أولى يعني أولى فلانا الأمر جعله والي عليه قلنا كسي كسي أكابا والي كسي كسي أكابا كاربا دي سرين أولاه ولكن اولى ان يعني اعتنى به يعني يحيط يان اولى يبقى معنا اوسع تنبيه هي لزمانه هي مثلاً فلان اولى هي هي أولى هل يبقى معنا هي لزمانه هل يبقى معنا هي لزمانه هل يبقى معنا فالذي لزمانه أتي <تصفيق> فيه حرف واحد يأتي على ثلاث يوزع الأول تفعل أكرمه تكرمه وأولا وأعطى وأقام وآتا آتا نك أتا شو كاتا ثلاث بس آتا دوجها هم زيه وأمنا أمناه وأقرع هوش بوم ضعف جوان كذيك أفعل أكرمي هنا صحيح أو امينيه مرتل الفا ولغاوششيا ربي فعلاي اعطا مرتلولا اقامه مرتلو العين واتا سيكا اتاي ماموزا ماموزا اولا انفا وات مهموزة وات وات وات وات وات وات وات وات بس, آمنة بس همزي فاء. وقر لقل اويك و... افعليه ما نمشيش هنا مضاعف <تصفيق> الثاني فاعل كقاتل واخذ ووالى قاتل زي كفعله اخذ لمهموز كذي أخذ. سيك اخذ واخذ <تصفيق> بس لبين لابين آمنوا أخذتشيا أبداً لو كنت أقول آمنش بمعنى شيا فعاليه واجيش وآخذيش فآخذيش أفعاليه بوشي وانيا آمنا أأمنا يا لبر اجتماعي همزتين بوتا بوتا همزي كلمة بوتا بو بوتا همزي بابين آخذا بغلين آخذا اللفة كالف في فعلة أ أخذني أخذ أخذ بلقوا هالهمزة الف بدويدا هادو الف ووال يعني تتابع ووالة الناس ووال الناس خل شيء شاويكيرد بويكا أها مقال يعني تتابع بعضهم بعض ووالى الثالث فعل بالتضعيف كفرح وزكى وولى وبرأ معلومة بوجوانكالي كذولا همزا ولا معتل والذي فيه والذي زيد فيه حرفان أو الشيكادو حرفي كازيادا يأتي على خمسة أوزان الأول إن فعل كان كسره كان كسره وانشقه وانقاده انقاده سيكون معتلي عينه هنا وانمح إن مح من المحو المحو يعني سري المحو فعله إن مح إن من باب من مصدر المحو لازم لازم لازم لا يكون هناك شيء هناك شيء هناك إن هناك إن جواه متطرفة هناك شيء هناك شيء هناك شيء هناك شيء هناك محا على شيء هناك شيء افتعل شيء هناك شيء واختار ودعه ودعا على سبعة أشياء افتاعه افتاعه بوت أشي خوشي إيد تعاوة إيد تعاوة من, من الدعوة تي من الدعوة إيد تعاوة جاري ووكي أصلا متطرف وفيش شو اسمه ممنية بوتا إيد تعية إيد أجل دالو تاعك تاعك و كا أجر تاعك أجرن بدال هبوط إيه بتشي الدعه واتصل شديف خلاص تاعك اتصل واتقا وإي اتصل إيه اتصل من الوصل وتأيوا اتصل جاء وو كبو تاء بو اتصل واتقا إي وتقا إفتعل واصطبر لصبروها اتى يفتح عليه است يعني ات استطرى واضطرب من الضرب اشتعل الثالث بش انشق ان انفعل اشتق انشقاق واشتقاق فرنسا انشقاق واشتقاق والله اشتق قصه شقه شقه هذا كانه شقه والله مش جاي خسر وزني انفعالاته ان شقه او يعني ترى خيت السلوجي افتعالات اشتقاش او فلا نري م... معناه ولوش بسألكي نري معناه إن شقة يعني خويبة بودو دكتور بس اشتقة يعني كذي بدو دكتور هي كان متعدية كان شو؟ لازمة الثالثة افعلة كحمره افعلة كحمره وصفره وعوره أما نفعله زوجتنا زوجة بوشيدن بألوان بو احمره وصفره وعوره احمره يعني سورو وزور سفر زلد وغو وزوري وراء يعني شي يعني تشاري كيربو يعني تشاري يعني يعني وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب ونذر في غيرهما لغير ألوان عيوب كم هاتوا نحو إرفضة إرفضة باشد دوعة إرفضة عرقا يعني بملبوا لا عليقى الرجال تفرق وابتلى رفض يرفض يعني تفرق وابتلى يعني تربوا لعرقا تربون لعرقا بهموا لا على خبر رجال وارفض عرقا واخضل خاء ضاد لا مشددة اخضل الروم حديقية كثيرة بوننا حريزك جاي كاين اشريكه كاتكترو به الله اخبل له يعني بتله يعني تربه ها خيت السريع باران الطريق انا شي شتي الله اخبل له ضوب واش ومنه الرعوه الرعوه الرعوه يرحمك الرعوه <تصفيق> <ارعوى تصفيق> بابان بوابة اخيره ومتطرفها هو <تصفيق> <تصفيق> بيش مضمونية بيت إرعوايا دعاء بيت بمعنى كف زيد عن مهاتراته من هذا يعني بعقله كان لقص هنا كان هنا يعني من كلامه يعني يعني الرابع تفعل كتعلم وتزكى تعلم وتزكى متفعله ليل دو فعل هناوة مشتكي تعزيله وشلسه كتعلم وتزكى ومنه بدو شده هم شديه هالسنة ذلك هم ش شديه كافه لا إيوانية لا عندك ثاني لا عندك ثاني إيوانه آه كانت تذكر، وطحرة، وطحرة بهذا يعني. تذكر تذكر، تذكر كل تذكر لا لا والأصل تذكر. وتطهر أصل أمانة تذكر وتطهرين قلبت التاء من جنس الحرف الثاني قلبت التاء من جنس الحرف الثاني بوبشي بوبدان و وأدغم المثالان فاجتلبت همزة الوصل كابو تطهر تطهر تطهرة تذكره بالله وها إدغام كده. برضو أي كيدغام كوتا أوله ما خلنا ده كوتا طاهرة هذا هم هم زين لأول ببي طايق شيء مشدد بين ذلك مشدد بين شالبي يعني بهمزة يعني هنا. يعني همزة يعني, نوي بخنزة. إذ ذكر يعني كأوة يسبون مطهر, مطهر. مطهر هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو أفضل. ومنه تبارك وتعالى يعني كلمه تبارك وتعالى <تصفيق> تفعل تفعل هذا سبق لسانة تفعل اذ ذكر لقاء الطهر تفعل الخامس تفعل تبكى تباعد وتشاور ومنه تبارك وتعالى تبارك وتعالى الشيء هل سنوز تفعلية وكذا الثاقلة والداركة الثاقلة أصل الثاقلة شيء تثاقلة أصله شيء تثاقلة إدغامت الأبوة التاء في التاء في الثاء وجلبها همزة همزه توصل. وصل إلى ندخل الساكن همزة يكمل هنا ويخرج وعروها إداركا لأصل الشيء تدارك. تدارك أصله تدارك تاكا كي تدال أبيتا إدغانا أولا هو ناشف النتو زي شي مختلفة يعني بوزن النتو أما وزني تنجنبو والذي زيد فيه ثلاثة أحرفين يأتي على أربعة أوزان شوار وزني هيا الأول استفعل تستخرج، استقامة، أو استفعلها أصلي استقامة، ليس استقومة، استقومة استفعلها الثاني افعوا على كردودان الشعر الشعر اغدودان إذا طال، يعني قجل دريج به توتى اغدودان خلالها هي راسي به، اغدودان الشعر طال والتفى دريج يولولش به، أو اغدودانه نك بسريج بدريجكي جوان طلا طلاوه الاردنيه اذا طال والتف وعشوشب المكان إذا كثر عشبه, كثر عشبه. الثالث احمار وشهابه شديد رسخينته دو صار بقى كسدابه صار شينقينق دو, دو. طوابسكون افعال كحمار وشهابه ما بقول شيء بوموادريه في في الالوان قويه حمرته قويه حمرته يعني جورج والسوج وشهبته هناك شبهه وشو قويه حمرته وشهبته شهبشيا، ها البياض المختلف بالسواد، أويا بوشيا بوالرنجا الشهبة البياض المختلط بالسواد يعني نعم ماشوبرينج ماشوبرينج بوا بالانشي سبيكيز أو ما أوه. أوه. ولكن هذا هو الشهاب الشهاب هو الشهاب هو الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب لو الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب الشهاب ولكن هذا البعير فركبه يعني مليون مليون مليون مليون لا مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون طالما مليون مليون مليون مليون مليون لازم مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون اسرع مليون أسرع. أسرع هو يعني اسرع بنفسي بس اسرع خوي بيني اسرع افعل لازم جبد فيه متعدي جبد اسرع افعل لازم له بي تعدي به الجذو هذا خوي بمعنى بمعنى اسرع اللازم هذيني اشتك بي تنكمه اوزاني اوزاني مزيد زيد لا تصريفي ازي دش التريتيا بوحدث معك اسمعنا سال ملحقات ليها رجنيه ليها رجنيه وأوج راجحه قلت راجح مانك أوج راجحه لا أوزان الربعين المزيد فيه وملحقاته شو سال أوزاني رباعي. بوشي من ملحق مانيه شو ملحق ثنائي ملحق <تصفيق> كما الثنائي خوشي ثلاثين ويوم ملحق <تصفيق> وثلاثيني أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته ينقسم الرباعي المزيد إلى فيه إلى قسمين أو يكا مزيد فيه إلى رباعي رفضو بشه ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان يعني كحرفي زالي عنده ويقول كيف هذا يعني أبيبا بنجاب الشحوت يشمانيا وينات حدو قسمانيا فالذي زيد فيه حرف واحد ووزن وزن واحد هو يك يك حرف إزاي زيادة وزني شاته يك شواذ فهو تفعل له كتدحرج تدحرج استوى رباعي مزيد فيه بحرف بس بس تفعل له والذي زيد فيه حرفان وزنان هو شد حرف إزاي زيادة دو وزنها الأول افعل كحرنجم الثاني افعل لَّه ككقش عرَّة كل تصف عزي، شنو زمان هنا؟ سئمنا وذيك، نعم، داس عو، وذيك نعم نفس الشيء، هنا وطما أنَّه، طما أنّي كدواء أق يعني خوي طم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 How much is it? Yes One is the first one and the other is the last one So if you want to know how much is it What is it? You don't know If you want to know how much is it If you want to know how much is it If you want فك أما الحين الخامس بقرص بعد سين دو زيتوا. إثما أن مجرد که او با چی شد زنی منا که همزدهای زهیداونونیل نملاکانی تماسه یعنی مادرم اگر فاوعینو لامی یکم که شنی لامی دومش مز اوربعین جرده همزده زیاده لگلشی لگل لامی کوتاه با وزنکی زن با میزانکی زنی من است معنی اصله ی طم آنی طم آنی طم آنی طم آنی طم آنی طم قط بها، <تصفيق> إفعل لك شعر روت <وطمأنه> والملحق بمزيد فيه حرف واحد، والملحق بمزيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان، أول كملحق ب بمزيد فيه حرف واحد، شاش شو وزنها؟ ليش شو هنا؟ والله أخوي زيادة من هي هنا؟ هنا من التصريف كلنا هاش بويا نورو تمسكنش تمسكناش هنا الأول تفعل لك تجلبب تجلبب يعني لبس الجلباب لبس الجلباب الثاني تفعول كتره تراه تراه وك تراه وكت امشي كده اه غلطه صره <تحسن> او تراه او ها يعني غلط يتطلب يعني كسي الا ريبك كانه يموج في مشيه ترهوك الثالث تفعيل له تفعيل تفعيلة تأفن تفعيلة تفعيلة ترى الشيطنة الرابع تفوع لك تجوربة نبيس الجورب الخامس تمفعلة كتمسكة تمسكة يعني صار مسكينة تمسكة يعني صار مسكينة يعني في فيشتر مسكين نبوة ما لام شيء سكسي عليه مسكين .دا فقيرة أول تأخد يعني, يا هل يعني مسكينه بس هي هل فقيرة؟ والله تمسكنا يعني فيشتر ميسكينة ويساميسكينة فقيرة كم كمدرمة صار ميسكينة والله نيد بزنين أصلًا جيت تمسكنا أصلًا كي تمفعله بوز ذكيه وزيتة وو. تمفعله يعني آه مسكنا خوي مسكن رباعيه يكفي في تاع زياده كثافه يعني اللبابي تدحرجيه يمنه و سكنيه مما كاين شي زياده و تاعكش زياده لو <تصفيق> nrow هذا الشيء د حروف س انتمنيها هي مشكلين يعني تام و اصكي واجراجح يعني ثلاثي ثلاثيه السكنه ثلاثيه دو حرف زيادة قابل دو جار ما بوته شيء؟ دو ملحق يعني أقرب الله من رباع مزيد فيه بشي؟ بحرف واحد إساء كافه كلا هذا؟ تمس كلا كالحرفة؟ فيهن أما باسي بحرفين؟ تمام مثاله بوي قاعده ذو جر بس حرام ايه شنو بوي هم كلمه ذو جر علماء خلاف في اسد السكن آية ملحق بالرباعي ملحق بالرباعي يا ملحق بالرباعي مجرد يا ملحق بالرباعي نعم بس اخوي اصل سكنيه مسكنة نيمان للأفلاتير مسكنة ماني نلا مزيدة همان نلا مجرد شمال او زال ماني مسكنا همانه شو يا ماني كابو مسكنة خوي مسكنة اجر خوي هات بيت أو كاتا تسر وزني ملحق برباعي مجرد او مسكنة أي تمسكنة أو كاتا ملحق برباعي مزيد فيه بحرف واحد هروك وشيء اقعنساس شلون أتمنى أصلق قعس سيا قعس سيا وإلى أصل أصلق قعس سيا في الثلاثية المزيد فيه خرفين دو في دو تمسكني بني ملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد بحرف واحد ويا مثال السادس تفعل تفعل تتسلق تسلق السادس تتسلق عشان عشان حرفه بينش استماع لي ملحق <تصفيق> بالرباعي <تصفيق> بمزيد تسرقا آه... يعني استلقى على ظهره يعني تسرب على ظهره اسم مثاله شجينة مستقيم هنا كانت خيلى بيت أنا بملحقته فعلًا تفع... هنا هنا بيه هنا بيه. فعلمنا ان نابو ملحق الرباعي ما زيد فيه بحرفك غلط نعم اوصا نعم هذا ندي هذا غلطه هذا شيء صحنيه لا أنا تفعل تفعلها وشي هنا أول بحرفين؟ بحرف توا بيحرفين يعني بوه حرفين هنا ووه شي حسابك حرف براستها؟ بس ما مصاب سيء ولا سبناه نعترف. واحد. إيه ها؟ ها واحد <تصفيق> الخامس كتمسكن كتمسكنا كابويا كابو استعمل رباعيه واحد كتمسكنا الخامس بتمافعله كتمسكنا يعني صار مسكينا وهي أخوي أصدقائي سكنية ثلاثقة درام مسكنة بوتا ربعي ملحق بالربعي المجرب درام تمسكنة ملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد السادس تفعل كتسلق أي استلقى على ظهره استلقى على ظهره تسلقى والملحق بمزيد فيه حرفان وزنان عشكا الحق بالرباعي مزيد فيه بحرف بحرفين في وزنه إفعنلا إقعنسة إقعنسة وإقعة سية ثلاثية يتقعة سية بق بتقع سسة الحق بالرباعي المجردة والله إقعنسة ملحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين وثمان إقعنسة لا ريزمان كسر السن كذا شو بيت وداخل ظهره كشتي أوعيات بيت خلقة الثاني اسلمقا اسلمقا إسلمقى. إسلمقى أي نام على ظهره نام على ظهره لتصريف المثال في المنزياد كد تشيبه استلقابه. هو رسمي بس النكلة أو خليتك كد ما خليطة. نية موسيقى <تصفيق> استلقى استلقى مستلقى ممكن مستلقى ممكن مستلقى هيك مستلقى ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن والفرق بين وزني احرم جموق عنسس اجد فرق نوان احرم جموق كين نوان الفرق هو كتصريف يعني ثلاثة مزيد فيه بثلاثة ثلاثه أحروف هنا الله يسببنا أجانب سريع إحرن جمال يمكن إقعد سلسلة سريع وزن، فعلنا لا, لا فعلنا، بس أجر كان إحرن جمال يبكي نواة، توا، بس هم ذكى لقوا نونا كيا، رباعي شو مجرد بيتوا بس لا لو ان تشعر Survey ان تشعرain جماعة وجعل مينة بطريقة عروبعي و أكبر هناянة و pianwerج بحارفين 25 ع Margaret حرثي Меняع عبر جدية ري doesn't الناء والفرق بين وزني إحرن جمع وقانسس أن إقانسس إحدى لاميه زائدة للإلحاق بإخلاف إحرن جمع فإنهما فيه أصليتان حتى يجوز الإفعال لا بلام إقانسسك إلى مكان شيء زائدة تنبيهان الأول ظهر لك مما تقدم ان الفعل باعتبار مادته اربع اقسام قال لا عنك بس مانك بولدر كام فعل شاردشة. ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي يسح حرفين شعريا ين فين ين شش خماسي سداسي حسب باعتبار شي هنا الصوره الصوره دا حرف ين ثلاثي فعل ين ثلاثي يان رباعيه يان خماسيه يان سداسيه ما في الصوف وثمان هل تسيكيش كا ناوي مدرسا كيدوين يا ابو مرحينا لم تميما تابلي انا باس مان كد يعني كاتي جاري واهي با اكرم الان رباعي با استخرج الان سداسي يان ام الان خماسي وثمان ام عبارتان كدوسي كدوان نحو يكان نحو يكان الان تعامل شيء كان سوراك أكوديني وتنبستين فيها أي شيء نكدوه واقع أكل شو نبي ناوي أنا أكل ما ربعي شو شو حرف أم هل ألا شيء ثلاثي والمزيد فيه بحرف بحرفين بثلاث هل لو كيش دركوا بمان ثلاثي هو والمزيد بحرف او أقل وثد رباعي باء ثلاثي مزيد فيه حرف واحد وثد رباعي هو حقيق يكون نحو يقساك وباعتبار هيئته الحاصل من الحركات والسكنات سبعة وثلاثون بابا طبعا ما باعتباري شيء باعتباري فعلي ماضي يعني يا باب مانا شن وزن مانا يا طاليا سي وحاو بالطبع أكريك كم تربيع أكريك زيادة واعتمالي زيادة, زيادة كم تربيع في كل كلمات يترش معنى هي ملا ملحقاتك أما أوزانة ثابتة كانت ثابتا ثابتا إلا أولا بيكا عندك لم وزناني كملحقا ملحقا إحانا أنه ثلاثة في ما زل فيه بثلاثة أحرف الثاني لا يلزم في كل مجرد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 ها؟ انتصرها. انتصر انتصر. نصرانية. والما بقولي انصروا. انصروا. يعني هلا خوته وبشيء أو عند رزكين نابد. لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل لهم مزيد. ولا في كل مزيد أن يستعمل لهم مجرد. جريوا هي مزيد إكثاره. مثلا سافر. سفرنا. سفر بمعنى سفرانية. تكلى. نقصيك. ثلاثيات وكلامة كلامة يعني زمالك بويا شرطني مزيدك يا هاتبيت مجردك الشيء بويا ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات هندي الشيء هندي مزيد يا هاتبيت أن يستعمل فيه بعض الآخر وانما يكبر دوباب المزيدات مجرد هم مزيدك عن هاتبيت فكنت صراط باسكت انتصرات وراق مجنيه انصرهت بانصار يا انصره ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أن يستعمل فيه بعض الأخ بل المدار في كل ذلك على السماء. ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم. أما الثلاثي لازم فتطرد زيادة الهمزة في أول التالي. هذا الفعليك الثلاثي بلازمه أتواني بهمزي كذا متعدٍ مطردة. خرج أخرج. ذهب أذهب. ذهب أذهب, أذهب. أذهب. أذهب.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 مفعولي درء. مفعول أكل زيد الطعام. أكل أني هو زيد الطعام. دو مفعول درء. طبعاً لازم ما بقول. لازم الأجر بكتاب متعدي أو كاتب مضطرد كلمة مضطرد للطرد وعاتوا. مض مضطرد. حفظاً مضطرد. وين؟ هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان لا ان تتعلم ان تتعلم ان هاي هو قاعده ش مضطرد يعني مضطرد يعني لا هموش يعني هم مضطردة قاعده وايه يا يعني زور يا هو بوي فتضطرد زيادة العدد في او التعديه فيقال في ذاء ابذ وفي خرج اخرج والا هم لازمه تفن متعدي باش الله